بسم الله الرحمن الرحيم أنف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا إن, إِنَّ رَبَّكُمْ لَهُوَ الْحَقُّ ۗ إِنَّهُ مَن يُرِيدُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ ستي ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من سفين الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه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 وَنَزَعَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي قُلُوبِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ بُرَهُ مَرَّة أَلَمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَسَّهُ جَزَاءَ لَكَ شِجْنًا لِلْمُشْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أمأت بقرآن غير هذا أو بدله كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي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 إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم متر في آياتنا قل الله أسرع مترا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريء طيبة وفيحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا دَغْيُكُمْ عَلَىٰ آثَارِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مَثَلُ الحياة الدنيا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ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 ولا يرعقوا جوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 هناك تبنوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من الشماء والأرض 117. لمن يملك السمع والألصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر 118. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك بالله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تشرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فشقوا أنهم لا يؤمنون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 111. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 112. قل الله يهدي للحق 113. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى 119. فما لكم كيف تحكمون 110. وما يتبع أكثرهم إلا ظن 111. إن الظن لا يغني من الحق شيئا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَعَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 بدون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يعلقوا بعلمه ولم ما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم.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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرْيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ 119. ثم الله شهيد على ما يفعلون 110. ولكل أمة الرسول 111. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرعيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ بِهِ أَلَا نَوَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْذِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّقُ عَذَابًا خَلْبٌ هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 110. ويستنبئونك أحقه 111. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 الله أذن لكم أم على الله تفتون وما ظن الذين يفتون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس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 119. ولا يؤذنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم 110. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض 119. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني 129 له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من شلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون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 ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنهرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر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 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أنظر كيف كان عاقبة المنذرين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 ثمّ بعثنا من بعدهم موسى وهعون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلم لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟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 لا القوقع على موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يفلح عملا مفسدين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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنَّ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 سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعذو حتى 119. إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 110. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 ولقد بوءنا بني إسرائيل مبواء صدق ورزقناهم من القيدات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم.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 إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت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 119. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم 111. وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا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 وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ حُكْمٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَن أَسْلَمَ فَأَسْلَمَ لِنَفْسِهِ وَمَن